لا هي قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتئت السحر وأنتم تبصرون. 119. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم 110. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاع فليأتنا بآية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 114. لا أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 115. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين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 119. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين 110. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يرقبون لا تركبوا وارجعوا إلى ما اترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى 129. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين 120. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتقذناه من لدنا إن كنا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 يَبْرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ أَمْ تَتَقَذَّرُ أَلِهَةٌ مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ لَوْ كَانَ فِيهِ مَا أَلِهَةٌ إِلَّا الله الله لَفَسَدَت فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسألون عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه الهه قل هاتوا برهانكم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 وَمَن يَقُل مِّنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ أَوَلَمْ يَرَى الَّذِينَ كَفَرُوا 119. السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون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 119. ويذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون 110. قلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون 111. ويقولون متى هذا الوعد إن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 لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أَفَلَا قصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذرك بالوحش ولا يسمع الصدّاء إذا ما ينذون ولا إمستهم نفّ حَتُمْ مِنْ عَذَابِ رَبَّكَ لَا يَقُولُ النَّجَاء وَإِلَّا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْ قَلِيْمٍ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا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 111. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين 112. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون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 أم أنت من اللعبين؟ قال بربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهنّ وأنا على ذلك من الشاهدين. وَتَمَّ اللهُ لَكِيدَنَا أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُثَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ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 نزل عليهم يشهدون. قالوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآَلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ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 فَمَا شَيْءٌ وَلا يرجوكم افٍ لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا الهتكم ان كنتم فاعلين 117. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم 118. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين 119. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي برتنا فيها للعالمين، ووَهَبْنَا لَهُ إسحاقَ ويعقوبَ نَافِلَهُ، وَكُلٌّ جَعَلْنَا صَالِحِينَ، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّتَيْهَا بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عبدين. 112. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القوية التي كانت تعمل الخبائث 113. إنهم كانوا قوم سوء فاسقين 114. وأدخلناه في رحمتنا 112. إنه من الصالحين 113. ونوحا إذ نادى من قرل فاستجرنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم 114. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء، فأغرقناهم أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب، إذ نفشت فيه غنم القوم، وكنا لحكمهم شاهدين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 وَأَلَمْ نَمْنَحْهُ صَنعَةَ لُبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُم شَاكِرُونَ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا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 وَاسْمَعَ إِلَى وَإِدْرِيسَ وَذِ الْكِفْ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ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 فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وذكر يا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووَهَبْنَا لَهُ يَحِيَّ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغْبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَوْشِيَانِ والتي أحصنت فرجها فنفقنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمتين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 117. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون 118. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون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 قُل قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون 110. فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ إِنَّهُ يُعَلِّمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعَلِمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنْ أَدْرِ لَعْنَتَهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ 117. قال رب حكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون 118. صدق الله العظيم